「思いい思い出 ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي المدينه سامه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 م ن نطفة إ ه ا ت ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل خ ر ى و أ ن ه هو أغلى م ر ت ف ك ة ه و ل ن ا ب ل س ي ل ل م ا ل ا ف ب أ م ي ه 「私たちのことは私たち ي ことです」<音楽><音楽> 私。<音楽>